والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون